من الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تذجاد وكل شيء عندهم بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسروا القول ومن جهر به وَلَهُ مَا يَسْتَقِرُّ بِاللَّيْلِ وَسَارِخٌ بِالنَّهَارِ لَهُ عَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ عَقِبَاتٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 ويسبح الوعد بحمده والملائكة من كيفته ويرسل الصواعق فيصير بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال